نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ إسْمُهُ يَحِيٌّ لَنْجَعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيَّةٌ قَالَ رَبِّ أَنَّهُ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتْ إمْرَأَةٌ عَاطِرٌ لَقَدْ بَلَوْتُ مِنَ الْكِبَرِ عَدْيَيَّ قَالَ كَذَلِكَ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 قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك ظلاما زكيا قالت أنا يكون لي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 يا أختها رن ما كان أبوك رأساً وما كانت أمك بريئة فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إن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 وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي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 وَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقًا عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ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 ولاıkl الذين أنعم الله عليهم من من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خير مقاما وأحسن نديا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هم أَحْسَنُ أَثَاثًا ورئيا